وديعاني وديعاني يا زت شي يا وفارقان جيت اجيت ابانني وحانني والدعاني والدعاني وادعاني وادعاني يا زين جتيك بواني وحانيني انجيتيك بواني وحانيني راح لي حسين و وادي علي وادي وادي حين نحساني وباني ويدي عاني والوجعاني والجعاني هو وحدني يا هي باق ياتي تشويني وحانيني جاي جاي تشويني وحانيني راحي راحي ودي وحاني ودي جيبت يا امجاد ورج جروحي يا بيت جاي البؤس بقى صاهاه ما جو والله والله اللي بلا وادي الداحر يلسى هلا مشاو غنه اب جات عيدا سيجري يا مضيين عش يملك سر جيش جهوم وداعيتهم وداعيتكم بالبعد يا حواداعيتهم وداعيتهم <حز> راح ما ات ما اعطي جديد راح لي احساني الله فيك ودعاني على بالي وعاني يا زيك يا وفا جيت تبني وحاني جيت يا تشيف وانني وحانيني راي جيعوني واد ممنون شاعر اهل البيت ابو علي الناصري يبيت يا امكاضر تشوحي يا بيت الشمر صفاء طاه اللي يبلى حار ميزح رخلتنا مشاو عين هيك وبكيت عيضا مشاو عين هيك وبكيت عيضا سيجري دمغنا يا شي مويل عجين مكسور تشي هموم ديك يا راهي وعدا هي سوتك بعد روحي ابي المذابيه ما قيتهم مذباقه عذيري راح لي وديعاني و ودي خدعني واندعني واندعني يا الزجياء بعد أحلى بعد لا تبخل في صوتك بعد روحي واندعني يا الزجياء <تصفيق> كي أتشفوني واندعني جئت شي بوان وحديني الله خير الدنيا هودي عني واد ما غام مضي تعذب وبنيت يال شيء يذغر بديني شاد ذيك يذغر وحدي تكفلت نور باب هذا وفين يد يبي تزوم مصطفى المختار وبعد ها ذا تعك الا وعدهم ودعاني لا الضياعين لا الضياعين عنيدين غور لا تنظر عنيد لا تبخل صوتك بعد روحي هو حاساك يا يتسعفني اوحي له هو الله بك كون تواسف كون تواسف ودي عودي ودي يا ربان جاتيك وني وحنيني جاتيك وني ما شاء الله راحي وعدي وعد وعد هاير لي مشوا عنها اهز هجول غنيد الناس سقع طيح الجل سقع طيح وَطَوَّخْنِي شَمَاتَ الرَّاس لَا بَذْل فِي الْمُرَاحَة وَظَاوِي يَمِّي إِنَّ سَلاَ بَاس حَاتَ زِيَّ جفاتني عيراق وقيت تعب جفاتني عيراق وقيت تعب وايه كيف لي وايه حيلتي وديعاني ود ودعاني وذاعادي يا زيتيه وديعاني بعد على بعد روحي بعد جي أتيت ما شاء الله راحي لك وديعني وخادم ودي. هاي اللي يمشى وغضه اهل هيك مرور عني الناس سقات طيقا قلب حاله المي والصوخني شمعت راس لو بس ينزل مراحه من نسلا اكثر زي النبي الحصري جفاتني نظره فجت تعب لي وايكافي لي قاعده امشي وايكافي لي وايكافي بارك <تصفيق> الله جالا وارجاني هو انا فاض وجه بويني و احيلح وديعاني و وادعاني وهنزعون بعد احلى بارك الله فيك بابسط الاشياء اللي تبقالي صوتك نطبر نقدم للحسين صوتنا بقلبي يا حسين يا وحنيني ما شاء الله الله يطرح عوايدك واديعان واد عشت هذا العمر كله وأمل الدنيا يوجع قنصيا يوجع حسي يا رب صحي يحيوني ويحزاني لو هو قلبي العا ويحزاني لو هو قلبي الصحيح رفار لاويا جازي عدي وقيتاب غيذه يا حور الكربل ماشي يا حور الكربل خلق ليلا خلي غيليك خلق غيلي ليلا خلق ليلا ما ماشاء الله بارك الله خلي خليش خليليك قصدقيت يسرا يبيني راب وديعاني وودعاني وودعاني بارك الله بي ونحنيني جيكي يتشيب ونحنيني راحي لحياتي ونحنيني حاني شي جوبة زرعة شمصتي القبر نادر بلساني عادوا ابعوا يا رب الظعنين لقاوا وضات فيها للضعين لقاوا وضات فيها اذا ظني تشيرد حسين اذا ظني يا الحره الحزين يا امي رحاك با الحزين يا امي قمر عباس و الماعات هزهفره و الماعات هزهفره الهالمصيبه الها ايه المصيبه هالم... <تصفيق> ها المصيبه استعد لهالمصيبه هي شنو هاي المصيبه <تصفيق> اجا <تصفيق> بعد واحد بعد واحد وادعاني يا زكي وادعاني يا زكي يا زكي ودي علي ودي خادم بلا جواب رحم الله وديك بلا جواب لك أنكم تعبتم شنصتي القبر نادر بلساني الحالوي بعبرك الغينة قوضت بيحي تجدد غاز ليح كسر إذا أظنك يريد حسين أقيت حين ظين يا الحر الحزين يا مويل قمر غباس أوي ها السفر ويه المأساة ها السفر ها استعد ها المصيبة ها المصيبة ها المصيبة ها بس أذني المقاصرة قال أجاوبون رحمه الله واشترا استعيت الهال اشات من طحت جيني لي واهيله توهدي حبارك الله لا يا امي البنين دمي يا عمي حنّاي جماعي راحت لي الزفيح كلها راحت لي الزفيح كلها حاتس والا حياتي اللي بدي احكيها حتى قلبي المهات يضرب خبر لا بد يريد لي شياق غاز بيشفي هيك صدق وضاع الليل جاب غيرت حرام يرجع وجاب غيرت حرام يرجع ويلعق لها ويلعق لها شي رجاع رجاعي حليكي اجنادي <أجيك> قو <كو> واستقبليني راحيلي وديعادي و <ويه> امي الان <الأربع> الصاحب قلبي الحاج يجيت فطر يا زهراء أمي الأربع صحت قلبي الحاج يجيت فطر يا زهراء يا أمان قبور رجعت هماتنا اضطر لو غيت لا ويسلم سبع الاكبار بقت عيل من اعيش الم اذا خير شي إذا كل شيء انتهى وقرطر يا غربتي يا غربتي يا حسرتي ويا غربتي يا غربتي يا حسرتي أول ضاق أن علمني جيني راحي لحسياني وبنيني ودي علي ودي